غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سنقاف كذلك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 بما كسبوا ويغفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أُوتيتم من شيء فمتى الدُّنْيَا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 الْجَئِيَ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّنَا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تصبهم سَيِّئَةٌ بما قدمت أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإنسان كفور لله ملك السماوات وَالْأَرْضِ يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أَوْ يزور